فَإِمَّا بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَاقْتَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى, عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان وَمَن لم يَتُوبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا جَتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمُ وَلَا تَجْسَسُ وَلَا تَجْسَسُ وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَي أَكُونَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رحيم.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 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تقيعوا الله ورسوله لا يدتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم